مسل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمسل الحمار يحمل أسفارا بئس مسل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله مبين فتمنوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم الله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فان يَخْرُونُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدَرَجَ الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا أُضِيئَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبِتَغَوِّمٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَاضْرِبُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا تي والله خير الرازق